Thank、you Gracias. The d r o n i n g of the s p h e r being exposed to、okay. so, being, the quality. That body is the a m e as the corrosion. That's w h there was a big o d y It's not about s e c i o f the sphere. w a t i that? Everything i n the s p h e The other an t e r i o r chamber. An anterior chamber is a child's anterior chamber. The anterior chamber is a c h i l s a t e r i o r chamber. ه ل ا ذ ا نحن ن ت ح د عن الشاشه التي نحن نتحدث عنها فان الشاشه ت ت د ث ن ه ا فان الشاشه تتحدث عنها فان الشاشه تتحدث عنها فان الشاشه تتحدث عنها فان الشاشه تتحدث عنها فان الشاشه ت ح د ث ع ه ا فان الشاشه تتحدث عنها ف ا الشاشه تتحدث عنها فان الشاشه تتحدث عنها فان الشاشه تتحدث عنها فان الشاشه تتحدث عنها ف ا الشاشه تتحدث عنها ف ا الشاشه ت ا فانشه وتتحدث عنها فانشه وتتحدث ع ا ل ا ن ش ه اضمرت ثلاث مرات ي اضمرت ل ت واعدين Android penstration transition ellosنفسon Burn بقىتة حاجة مصر ولكن ت ف يجب ل ب ان ما عملية تدري يكون هناك العمل تتجيو في المستقبل ويعمل في المستقبل ا لأ حصيرها كده ا فلاصة فلاصة فلاصة اثنين ط ي ا ت ي ك فانفلتش ونفلتش اجليه و ن ف ل ت ع ا ل على ا ل ر س ن ة الرسمه دي تقلت بها على ا ل ه ي م ه ن لدي فيها حسي اول ح ا ة ه حدثت شايفه اختلاف تلون الفندق المفروض الفندق لان المستوحي المهم يكبرها بسبب التجربه لكن بعد ا ل و ف ا بيحصل جذوال الشاي ت ي ت ل ك ه ا تاني وتدريب خلاص هي الاول حدا قررت شايفه تاني حاجه انا قلتها الامبارح ب ي ك ا ر ايه ا ل إ ي انا بقالي ليش اصدر الامنيشن انت طبعا سجمنتيشن ب ق د لروائح مياه سلاسل سجمنتيشن او دربنا بلطجيه المفروض ان الكيس تاكل السمسميه الطبيعيه ج ا ممكن تنفر اكتو زير و ع ن ا اطلعت اول ايه ت ع ي ن الشيء اللي هي دور المكان او ش ا ه ل س ي ط ه اللي ه ل ك ت ئ ا ب اللي هي الاكل ا ل ل هي الاكل اللي ه ل ا ك ل ا ه الاكل ي ه ل ا ك ل ا ه الاكل ي ه ل ا ك ل ي هي ا ل ت ك ل ا ل ه الاكل اللي هي الاكل ا ه الاكل ا ل ي ه الاكل ي هي الاكل اللي ه الاكل ي ه ل ا ك ل هي الاكل ل ه الاكل اللي ه ل ا ك ل ي ه الاكل اللي ه ا ل ا ر ل اللي هي ل ا ك ل ا ل ل ه ل ا ك ل ي هي ل ا ك ل ه ل ا ك ل ا ل ه الاكل ا ل ه الاكل اللي ه الاكل ي هي الاكل ي هي ل ا ك ل ي هي ا ل ا ر ل ا ه الاكل ه ل ا ك ل ه ل ا ك ل ه ل ا ك ل ه ل ا ك ل ه ل ا ك ل ه ل ا ك ل ه ل ا ك ل ه ل ا ك ل ه ل ا ك ل ه ل ا ك ل ه ل ا ك ل ه ل ا ك ل ه ل ا ك ل ه ل ا ك ل ه ل ا ك ل ه ل ا ك ل ه ل ا ك ل ه ل ا ك ل ه ل ا ك ل ايه ا لو مع انا عملت ع ل ي ه الجد خاص ي ه ممكن بس ان هو مالك بقى سال مش ع هتجد بسكرة ن و ي لو انا عليها ا ان ا ن ك ل ض يعني الناس هون يموتوا دول يموتوا ومع ذلك أ ل ا ق ي الجلد بتاعهم احمر ليهنا الثلاث حاجات دول بيعملوا حجم مهارات بس في ا ل س ي ا ر ا ليهنا ل بيبقالوا دميهم احمر خلاص كده قالي ليه الحاجز اللي موجوده في التانيه و يبقى تصيبه كيس ويضع كيب برودكشن طب ليه ما فيش كيب برودكشن في التماثيل الجسم ت ل بيفصل ر و ايه ه ان ا ل س من بيكتب ضربه الى ضربه ونصف م ئ و ي ة كل س ا ع ة بعد الوسائل ا خلاص ل ج م بيكتب ضربة ساعة الوفاة بعد في 8 -12 و توصل جهد ر ر حراره الجسم ك في في في خلال ثمانيه الى اثنى عشر ساعه نقوم هيا تعالى بقى قبل ما ت ن ق ل دماغياتك اقولك ازاي How How to measure, measure. الضغط ده تشاركين كذابت ازاي تقيس دوره ح ر ا ر ة كذابت هقولك ان احنا بتاسسها في ثرمومتر معين اسمه ل كيميتال م ا ل م ا ل ك ا ثرمومتر بحطه حته م ث ن ي ن عندي ح ا ج ة اسمها اكسل ت ك ت ر ا وعندنا ح ا ج ة اسمها ميكروس ده ايه هيا ل ر س ة بتجيب ت البرد بتاعت السيليكونتراتشر ده وتحطيه تون رسمي وتبقى القرايه بتاعتك والتردومتر ده بتنكعش لان هو محطوط مكان ي ق و ل ل ك و ن ه ا منطقه م م ن ه م ا ل م م ك ن م ا ل م م ا ل م م ك ن الممكنه من ا ل م م ن ه من ا ل م م ك ه من ا ل م م ك ن الممكنه م ا ل م م ن ه م ا ل م ك ن ه ا ل م م ك ن ن الممكنه الممكنه من ا ل م م ن ه من ا ل م ه ا ل م ن ا ل م ك ه م ا ل ه من ل م ك ن ه من الممكنه ل م م الممكنه من ا ل م م ن ه ا ل م م ك ا ل ك ا ل م م ه ا ل م ن ا ل م م ك ن ا ك ن ه من ا ه ا ل ك ا ل ن ه من ا ل م ه م الممكنه م ا ل ك ن ه من ا ل م ك ن ه ا ل م م ك ن ن ا ل م ا ل م س ك ن ه من ا ل ن ه ل م م ن ه من ا ر م م ك ا ن ه م ل ي ه ل أ م ن ه م ل م م ك ن ه ممكن الاقي دولار ممكن الاقي س ي م ة خلاص ممكن الاقي كيوبيك هير موجود في هذا المكان يبقى لما تيجي ت تحطي في المهمت التلاته بتنضع في المكان اللواتحات ي ب أ ى لوزن ي ادم مهم جدا في الاباء انت ب و ض ت كده في ك ا ت اللعب يبقى في حالات م ل ت ك ش ف الاوكسجين ت ممنوع منعم ا ا ل تتكشل تبير ا درسه تغيير تتكشف ي يعني دخلوا تحت اللين ويقراوا الزراير بتاعتها في الساعه الزر التمثيل هو د و ا ل حراره قلب الجسم المفضل لان المنطقه ب ت ح ت الليبر فالامتصاصه بحراره بتاعت الجسم خضراء و م ت ه يبقى زي د الزجاج ل مفهومه كده ده ع ا و ض ه ماده طلبت من س ت ص ن ع ه م اصل تعالوا بعد كده ايه هي الفاصل اللي ب ت أ ث ر على الريده الطوليه هل كل الناس كده مفهوم كلنا الريده الطوليه بتاعنا ه ي ب ق د ر ه الريده ا لأ تي عروض كثيرة ممكن تلقى في الشغلانه, ممكن. في الشغلانة. دي او تتارع الشغلانه ي تعالوا ش و ف ايه هي يا ع و ز على رغم الحرب الاخلاص اللي ر ة و ل ل حدثنا اللي ا ح ب ب على بعضها هل نفس ا ل م س ل ا م ة هل ا ل ا س م ده ا ك ت و ز للحوض ولا هل ا ل ا س م ده ن ق و ح مياه م ج مياه مكان مثلا ن ج و س ميديا خلاص ولا ايضا ي أ ن ا عندي هنا يبقى ن د ي هنا ي ب ق ا عندي ه ا レベル7の時点で見ると、レベル7の時点で見ると、レベルの時点で見ると、レベル7の時点で見 ونص او فيل بعد ا د ه هي العوامل اللي بتجيش مراه خاصه عربيه السويد اول ح ا ج ة بعد ك ي ه الثانيه بتاعت الناس ت ا ر ه ب ك ن ك ت ن ان ف ج ي ان ت ج ان تجد ان تجد ان ت ج ان تجد ا ي تجد ان تجد ان تجد ان ج د ان تجد ان تجد ان تجد ان تجد ان ت ان ت ج ان تجد ان ان ا ل تجد ان ان ت ج ان تجد ا د ان تجد ان تجد ا ي تجد ان تجد ان تجد ان تجد ان ان ت د ان تجد ان تجد ت ج ان تجد ان تجد ي ن ت د ان تجد ان تجد ان ان ت د ان تجد ان تجد ان ان تجد ان ان ان تجد ان ان ان تجد ان ان ان ا ت ع ان ان ان ان ن تجد ا على ا ل ا ان ان ت د ان ان ان ب ن ان ت ان ا ان تجد ن ان ان ن ا ج د ان ان ن ا مين ي ض ر ب غ و الاصح و وارث ف اخي المخرج عيوزة ا ي وذوات المخرجه لان الكرسي ده وزنه فاصبحت وزن ك ب ي لان كفلته كبير وزنه كبير ده فيه عشه لان وزنه كبير فمن تحت جسم لو قسمتها على وزن كبير اذا هو ي ا خ ذ حرام ا س ف ن ايه او ال لا يرى ولا يرى ولا يرى ولا يرى ولا يرى ولا يرى ولا ر ى و ل ط يرى ولا يرى ولا يرى ولا يرى ولا يرى ولا يرى ولا يرى ولا يرى ولا يرى ولا يرى ولا يرى ولا يرى ولا يرى ولا يرى ولا يرى ولا يرى ولا يرى ولا ي ر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 私は。<音声> لان ل المجدسة ل ح ر كل جسمه ا ن ي مخلوق جسمه ادينة يبقى الفيلم ح ر ر ا انزيمة ة ه ويوزيك س دي بتاعته تقصد الحراره ب ن لتقصد من ي مخلوق فيه ل ليه هو بيقدر توقف ف ت ر ة طويله او بيبرر ببطء خ ل ا قال لي كده يا بوري يا ي ا ل ل من جسم ما قلت الهواء اعرف كده في الهواء طب تعالي منه ا ل م د ن ا الثانيه تاكل مش افكاره طولي في الاباحي المرس اتوسل مرس اتوسل يعني المرس ا ت و ك م ا ن ل ب ا ل ت فهو ا ل ع ر اللي انتأثر ممكن على داير ل الحرصة افيد سيساكت الحرصة الصع ه ا ل المعنى في بعض الناس خلال يقولي الجهس اللي يتلبه التنزل رجل الموتور تألينا الوقت اللي بشكل مستهيل اللي ستنا عم مري ممكن الموتور تنقذت الوزن في في يأكد هو هو ربط باضي كنتاكتل ولكن هذا هو موضوع موضوع موضوع م و و ع ا و ض و ع موضوع موضوع ا و ض و ع م و ض ي ع موضوع م د ض و ع موضوع موضوع موضوع موضوع موضوع م و ض موضوع م و ض و م و ض و موضوع م و ض و ت م و ض ع موضوع و ض و ع م و ض و ه موضوع م و ا و ع موضوع م ا ض و ع م و ض ع موضوع م و ض م و ض م و ض ع موضوع م و فهل ترتفع شويه في, مين. إيه هي اللي في دي. علمنا أربح اول سنه بعد سنه سنه سنه سنه س ا ل سنه سنه ل ن ه سنه سنه سنه سنه سنه سنه سنه سنه سنه س ن ت س ن ي سنه سنه سنه ر ن ه ي ن ي سنه سنه سنه سنه سنه سنه سنه سنه سنه سنه سنه سنه سنه سنه سنه سنه سنه سنه سنه سنه سنه سنه سنه سنه سنه سنه سنه ي ن ه س ه سنه سنه ا ن ه س ل ه سنه سنه سنه سنه سنه سنه سنه ا ن ه سنه سنه سنه سنه سنه سنه سنه سنه س ا ه سنه سنه سنه سنه سنه سنه سنه سنه سنه س ن ي سنه أ و توكسينيا يعني تليق بكتيريا يعني د م و دا عباره عن ش و ي ة بكتيريا نسرينيا عباره عن قاصد كل دمه باطل ويكتب ان هو بردو ترابو جاي بعد كده بعد كده بعد كده و بعد كده رابط حيله فانتاين هيمولز ف ا ن ا ي ن هيمولز يعني نزيف الفانز نزيف الفانز يبقي ك د بتاعنا الضرب و الثلاث كده الديك ر ي ج ل ا ز بتنزف ب ت ع ن ا ده عباره عن زيك المستدل تحت الثلاثه الضرب لما ن ت ا مستدل ت ت ش ا ل س ل ا ث ه و الضرب ا ل ا خ ر هو عندنا كده ا ب ط الديك ر ي ج ل ا ز بتنزف لما ي ش ي ق و يمول ي م و ل ولكن ل س ي ن ا مشكله في المستقبل ان نتعلم ان ن ع ل م ان نتعلم ان نتعلم ان نتعلم ان نتعلم ن ي ت ع ل م ان ن ع ل م ان نتعلم ان ن ت ل م ان نتعلم ان ن ت ل م ان ننتقل ان ننتقل ان ننتقل ان ننتقل ان ن ن ت ق ان ننتقل ان ننتقل ان ننتقل ان ننتقل ان ن ن ت ق ان ننتقل ان ننتقل ان ن ل ان ننتقل ان ننتقل ان ننتقل ان ننتقل Yeah, I know. ا ل م ف ر و د انها ستصل بعد ت م ن ي الى اتناشر ساعه بعد الوباء يقفل ت بوست م و ر خ ل واتسوس يبقى بالفكره لو انا حركت ب ل د و س ت ه من وضعها الخاص فوائد اعلان خاص هل هيقفل نيو ه ا ي ك ر و س ي ب ز في نيو ج ي ن ز ر ز ايريا ضلعت الساعه ليه ل ق ى ا ت ح ف ل فروج خلاص فما ف ي ه جراياتيشن ف ل و ج لنيو ادم خلاص جميل لقي لو حضرت ب ل ز ب د قبل الثمن ساعات يحصل نيو ه ا ي ك ر و س ي ل و في نيو كيبيلز الزبده ولا لا ه ا ي ك ل و س ي ل ز في حاجه بتسميها هايككليسيكي او ل ه ا ي ك ر و س ي ل و いいですね。 وقد other... ديالي.. 36.. تم ا تصويرها بداية ل ت ا و ي ر ط ا ع ل ن هذه الساحه ب ي ع ن في صلاه قادمه و ض ة و م ع د ه ا ل س ا ع ة وممكن ا ت ل و ي ر ه ا على المسجد كده وممكن ا ا ل تصويرها على المسجد ا En ik heb geen hart op mijn behoefte. م ف ر و ل هذا بني ادم مغطى فقط عليا بلاش و ز د بلاش وزائد قلت لك لو م ا ي ك ف ي ن الاول ب ا ش ا ق د في ا ل ه ي ب ق ل ا ي ك ف ي الاول بلاش فاقده في ل ه ا ن ت تجري ك م ن ت ا ل ى بني ادم ا ل تجري ك فبنيانا مال <سؤال> برد ا ف ك ا ر لو مثلا تتسع منهم م شوي ر خيالهم بني تتسع و ي ك ر ا و ا برد افكاره لانه يوم الدم ب ر ا ف ع ا برد حيث ت ي بنيانا مال كان عنده م ل ا حلوين يبقى لتسع وهم ب ي ن اي حلوين ا ل ت الاحتمال بنيانا م ل م ي ك ا م و ل ي ن يجب ي ان يكون هناك امر اخرى يجب ان يكون اقت المطلوب هناك امر اخرى 自分で言ったことを書いているのかとは思うことです。 م ولكن هذا باتة ا في ل هو مسيرك ف يقول لك ان س تتحدث عن ك د هذا المسيرك يقول ايش راديه فردت لك ان ت ل ت ح ل ث عن هذا المسيرك يقول لك من ان تتحدث ل عن هذا ا ل م س ي ر إحنا اللي اللي ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ل د س ايه ع ده ايه ل ل ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ت خلاص ده ايه ل ل ده ايه ا د س ايه ع ساعة ة تنس الاسك خلاص او、جنة. او ساعة. او ده ساعة. أو و ل ن ي ان ا ك م ط ق ه ل م ا يجب ا ي ك ا منطقه م ن ط ه منطقه م ن ق ه منطقه منطقه منطقه منطقه م ن ط ه م ن ط ن ط ق ه منطقه منطقه م ن ط ن ط ق ه منطقه م ن ط ق منطقه منطقه م ن م ن ي منطقه منطقه م ن ط ه م ن ط ه منطقه م ن ط ق ر ي ن ط ق ه م ن ق ه م ن ا ق ه منطقه منطقه م ن ا ق ه منطقه منطقه م ن ط م ك ط ن ط ق منطقه منطقه منطقه منطقه منطقه م ن ط ق ن ط ق ه منطقه م ن ق ه منطقه م ن ن ط ق ه م ن ن لكنه ا ا يمكن ان ل يكون فلي ه ا قط قط جسد إ ه هو ا لكي ع ا ل يجعل ى وجهك ه مع بار في ل م بس المهد تموها قط 私たちはこのように、このように、<音声>